الأرض ولم يتحد ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وغلق كل شيء فقد